بسم الله الرحمن الرحيم الإله في قريش الإله في مرحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف